كسألك الناس عن الساعة قل م اللهم انعن الكافرين اعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا si قَالُوا رَبَّنَا إِنَّكَ مَن كَذَّبَ بِالرَّسُولِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ رَبَّنَا فَنِمِنَ الْعَذَادِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِرٍ ọ gan anh Oh, <laughs> in الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنين